نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ كَمَ تَتَّعِبُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخرة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 قُلْ إِنَّمَا أَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ ۚ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هو لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنْ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ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 لكن الذيذنَ التَّقََََّوُمْ لَهُم غُورَفُ مِن فَووقِهَا مِنْ فَووقَا غُرَفُم بَبنَةٌ تَجر مِن تَ تحتِهَاأَنه وَعدَ اللهَّ لا يُخْنِفُ اللهَّهُ المِعَ لَمْ تَرَأ اللهَّه أَن الله زَلَمِنَ السَّمائِمَا أَم فَسَنكَ يَن بعَ فِي الأأَرضثُمََّا يُخرِج بهِه ثمَُّا يُخْرِرجُ ب زَرعًا مُخْتَلِفًا أَوَالُوهوثُمَّ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 اولائك في ضلال مبين الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم بتلين جلودهم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 وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا